رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكي رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكي رحلنا رحلنا لأرض العراق نقاتل نقارع روس الفساد رحلنا رحلنا لأرض الأفغان نجاهد نفجر بدون هواء رحلنا رحلنا لارض العراق نقاتل نقارع رؤوس الفساد رحلنا رحلنا لارض الاقوال نجاهد نفجر بدون هواء ترى يا اخواني سيبقى اللقاء ويبقى القتال كاسا مريب ترى يا اخواني سيبقى اللقاء ويبقى القتال كاسا مريب رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكيب